إِزذَّقوا عَلَيْهِ فَقُ سَلَمَ قلَ إِا مِنكُم وَجِلون قوا لَا تَوجَل إِا نُبَشِّرُكَ بغُلَ مِنْ عَم قَالَ أَبَ الشَّرتُمُِي عَى أَمْ مَسَّنِي يَكِبَر فَبِمَةُ قُلْ بَشِّرْنَا كَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَنُوطِينَ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا المرسلون قُولُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجِّوُهُمْ وَأَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِكُم قَوْمُم مُمْ كَرُون قَ بَلْجينكَ بِمَا كانَوا فِيهِ يَتَرُون وَأَتَينكَ بِالحقَقِّ وَإَِّا لَْ فَسِرِي بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعِي آدَابَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُم أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن دَبَّرَ هَؤُلَاءِ قِطْعًا مُّصْبِحِينَ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَظْلِمُون وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْن قَالُوا أَوَلَمْ نُنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ